بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الفرع الذي طرحه السيد الخوئي رحمه الله ظاهر أنه ما موجود هذا في المكاسب وهو أنه يقول لو أن المرتهن هو الذي كان قد باع العين المرهون فضولتان، ثم الراهن حينما اطلع خب هذا من الله رات الراهن ما كان يقدر يبيعها العين لأنها مرهونة لكن قال خب ما دام المرتهن هو, هو باع الله يجذب الخير أنا هم أجزق بالبل وأخذ ثمنة. فهل هذا يصح أو لا يصح السيد الخوي رحمه الله هكذا أفضل قال أن هذا يصح وذلك لأن المرتهن ببيعه للعين المرهونة قد أسقط حق الرهن هو رفع إيدي عن حق الران وإذا أسقط حق الران المالك من حقه أن يجيز البيع أن يجزل لأن العين خرجت عن كونها رهما فأجاز البيع ولا عيب في ذلك هذا كلام الشيء السيد الخولي رضو الله تعالى عليه في صفحة تسعة من مجلد سبع وثلاثين، إلا أن هذا الكلام أنا عندي تأمل فيه وذلك لأن هذا الفرق ينحل إلى صورتين ويجب أن نبحث كل صورة من الصورتين مستخلة عن الصورة الاخرى الصورة الاولى ان يقصد المرتهن ببيعه اسقاط حق الرهن يقول انا مارد رهن فابع هذا فطولة فبعد ذلك مثل ما قلنا المالك شوفها يخل خش فرصه فاجاز الصورة الثانية ما إذا فرضنا أن المرتهن لم يشطح حق الرهن إنما مثلا أفرضوا أنه غصب المال فباح لنفسه مثلا ولم يكن من هدفي إصطاق حق الرهن هذه هي الصورة أما الصورة الأولى وهي ما إذا افترضنا أنه أسقط حق الرهن اساسا عليكم السلام ورحمة الله اساسا أنا ما عندي دليل ما حصل الدليل على أن المرتهن يستطيع أن يسقط حق الرهن نعم يسقط بمعنى أنه يرجع, الماء يرجع العين الى, إلى الدائن صح هذا لا شك فيه حينما يرجع العين إلى الدائن خب معنى أن حق الرهن سقط بحد ذات سقط سقط بموافقته خب الراهن خب له حقا يسترجع العين بموافقة المرتهن هذا ما بيشك كل رهن ده. لو جلب موافقة المرتهن فاستزع العين ويسطره لا كلام في ذلك أما أن المرتهن من قبل نفسه يستطيع أن يسقط حق الرهن بحجة أن هذا حق وكل حق لا على أمل الحق أنه قابل للإسقاط أو أحده أحكام الحق أنه قابل للإسقاط هذا أنا غير واضح عندي وال... والأحكام اللي يعني آثار الحق يعني الفوارق بين الحق والحكم اللي مبينيها منها أن الحكم غير قابل للإسقاط لكن الحق قابل للإسقاط الفوارق أصنع بالإمكان التفكير فيما بينها يعني في بعض الموارد نأخذ ببعض هذه الفوارق ولا نأخذ ببعض الفوارق فأصلا دليل على أن المرتهن من دون موافقة مع الراهن يستطيع أن يسقط حق الراهن اصل هذا أنا لا أملك دليلا عليه ولو أنه قال للمرتهن فيما بينه وبين نفسه من دون توافق مع الراهن أني اسقطت هذا المسكين ليش خال عندي الراهن هذا خش آدمي ما ياكل ديني راح ينطيني اصقطت حق الراهن بيني وبين نفسي وبعد ساعتين فكر بطل له جاء هذا ما انطاني ديني انا شسوي ب... باسقاطه هو يسقط الأشياء ما عندي دليل عليه. وعند اذن نعم لو أجاز المالك البيع بموافقة المرتهن. هذا صح هذا. الكل يفتن ولا اشغل فيه يعني لو ان المالك حينما افتهم أنه هذا بعض فضولتا اجا قال خوك أنت, انت بعت أنها من الله اريد اجيزوا البيع و انت بعت لا طالبني برهينه الرهينه انتهت وهو موافق خب هذا تماما يكون من قبيل أن الراهن بإذن المرتهن يبيع العين يسقط الرهن ولا يرجع بعد الرهن بعد ما يسقط هم دليل على إمكانية رجوع ما موجود لا يرجع انت فهذا هو الحال في الصورة الأولى لا هذا هذا يجيز ماذا على من قيمة الرن؟ ها باعه أعلى من قيمة الرن خفليكم يعني باعه بسعر غالي هم هذا المالك من الله يقول <تصفيق> ها ايبالي يُعضي اما أن يُعضي الدين او لا إذا وافق الدين اما يُعضي يبقى مدينة ألي. يبقى مدينة بعدين في الساعة أفرضه كان كان إلى سنة هذا الدين رأس السنة ينطيق ما له علاقة بأنه يعطى الدين اولا ففي هذه الصوره حق الرهن لا ينتهي ولا يسقط الا بالتوافق بين المرتهن والراهن الراهن يقول للمرتهن انا اجزت هذا البيع ونفذت هذا البيع وانت اقبل انه لا تكون رهينة عندك اذا هذا موافق ودينا الى على راس السنة مثل موعدنا من قبل الضكية هذا على شك هذا من واضحات الفقه ان ال... هل مقدار من اثار الحق هنا نؤمن به ولا نشك فيه وهو انه يمكن اسقاط ذلك هذا هو الحال في الصورة الأولى وأم وعند إذن في هذه الصورة الأولى دعونا نكمل الحديث عنه في هذه الصورة الأولى البيع ينفذ من حين الإجازة يعني هنا لا نؤمن بالكشف يعني حتى بناء على ايماننا بالكشف وحتى بناء على ايماننا بالكشف الحقيقي هنا بعد لا مجال للكشف لانه من حين الاجازه حق الرهن سقط وحق وحق الرهن كان باغيا ما كان عندي على سقوطه وحق الرهن حائل بين انتقال المبيع الى مشتري وبين وبين يعني هذا هذا الحق ما يقدر ما يخل الكشف ينفود فلا كشف هنا حتى بناء على الكشف لا كشف هنا ومن حين الاجازه يتمل هذا كله في الفرق في الصورة الأولى أما في الصورة الثانية وهي أنه لو لم يقصد المرتهن إسقاط الرهن فسا قصد السرقة أو أي شيء قصد على كل حال لم يقصد إسقاط حتى الرهن فهنا عدم سقوط حقه أوضح اذا قلنا في الفرع الأول أن حق ما ساقط إلى أن يتم التوافق بينه وبين الراهن خب هنا بطريق أولى وهم اصلا ما كان ناوي اسقاط حق الرهن فكيف اسقط حق الرهن هنا ما يسقط وعندئذن سقوط هذا الراهن يتوقف على أمرين على مجموع أمرين إن ثبت مجموع الأمرين يسقط حق الرهن وإلى غير الأمر الأول إجازة المالك المالك يجيز البيعة حتى العين تنتقل بعد لا تبقى رهينة إجازة المالك والأمر الثاني الأمر الثاني أحد أمرين الأمر الأول لابد من إجاز حتى العين تنتقل والأمر الثاني هو إما موافقة المرتهن على سقوط حق الرهن إما هذا أن المرتهن يوافق قلنا المرتهن وإن كان وإن كن لم نقبل أن المرتهن بوحده يستطيع أن يسقط حق الرهن لكن يتفق مع هذا المالك فيوافق المرتهن على سقوط حق الرهن إما هكذا والشق الآخر أو الراهن يفك العين يعني يجي ينضي دينك يقول هكذا دينك فيفك العين فإذا صار مجموع هذين الأمرين لا شك في أن الرحم سخط. خوب. فما دام أكو طريقان في الصورة الثانية يوجد طريقان لتصحف البيض. هذان الطريقان كل منهما هم يجب أن نقيمه مستقلا عن الطريق الآخر. الطريق الأول افتراض انه اجتمعت اجازه المالك مع موافقه المرتهم عن سقوط حق الرهب هذا الطريق الاول ان كان هكذا ايضا لا مجال للكشف حتى بقى عن الايمان بالكشف هنا لا مجال للكشف والسبب في ذلك انه قلنا أن الرهن بحد ذاته بمجر بح... قلنا أن الرهن ما كان سقط في الصورة الثانية أولى من الصورة الرهن ما كان سقط وحينما اجتمعت الإجازة مع موافقة المرتهن الرهن سقط الرهن سقط الآن سقط وقبل هذا الرهن كان حائلا بيننا وبين صحة الباء فاذا لا مجال للكشف لو قلنا بالكشف هنا لا مجال للكشف هذا في الفرض الاول وهو فرض اجتماع اجازه المالك مع موافقه المرتهن على سقوط حق الرهن الفرض الثاني وهو اجتماع اجازه المالك مع فكه للعين عن الرهن يعني المالك اولا جاب فلوسه جاب الدين اللي عليه واعطاه للمرتهن فانفك. فانفكت العين بعد ان انفكت اجاز افرضوا اذا صار فاصل بين فك الرهن فاصل ساعه مثلا بين فك الرهن واجازه البيع بمقدار هل فاصل ساعه نقدر نؤمن بالكشف بمقدار هالفاصل نقدر نؤمن بالكشف بناء على قبول الكشف بناء على قبول الكشف بمقدار ساعه يتم الكشف أما أكثر من هذا، ميتم ميتم لما قلنا من ان الرهن على كل حال حائل بين صحة البيع وبيننا. هذه هذا هو هذا هو, هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن نقول به في هذا الفهر فهل كلام الذي أطلقه السير الخوي رحمه الله؟ خب الكلام في العقد المجاز يعني الإجازة بحثناها الرد بحثنا المجيز بحثنا بقي, بقي علينا المجاز المجاز هم نبحث ان شاء الله طبعا انا اشير اشاره عابرة الى الى الكلام هنا والى اول مقطع ذكره الشيخ الانصاري اشير اشارة عابرة حتى اجتاز الى البحث الوحيد الذي هو مهم في نظري في هذا الباب وحسب عادة المسائل الأخرى الكثيرة الكثير أحذفها قادة واحيلكم إلى المطولات لأن المقدار الذي ننتخبه ونبحثه هو يطول وأكثر من هذا الوقت ما يسمح في العقد المجاز ذكر الشيخ الأنصاري أذكر خلاصة من كلامه ذكر رحمه الله قال يشترط في العقد المجاز كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره على رضا المالك العقد المجاز يجب أن نفترض صحته فقط تبقى المشكلة مسألة رضا المالك الإجازة يأتي الإجازة تأتي وتحل تحل محل رضا السابق هذا أما أنه لو أن العتق بيعي بآخر أفرضوا باع كلبا والكلب هم آمنا ب ملكيتي بامتلاكه أن هذا كلبه مملك له ولكن لم نؤمن بجواز بيعه فسما عدا كلب الصيد الكلب الذي يقال بالصحة بيعه لا كلب كان تملكه ولكنه لم يمكن أفرض كلب صاده هو فما لك بعتباره. حيوان النافع أن ينفع حيوان صح نجز العيب لكن يحرس وبفوائد وال والحياز أيضا الحياز المباخت مملكة صادح هذا كلب صار كلب فملك لكنه يريد أن يبيع ما يقدر فالفضول جاء وضاع عندئذن أنا أقول خوم إحنا قارين في كتاب الشيخ الانصاري أن المالك من حقه أن يجيز خوة أنا أجيز طبعا لا واضح أنه لأن البيع من اساسه كان باطلا فيشترط في العقد المجاز كونه مجامع لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدارة المالك سواء قلنا بالكشف أو النقل إذ لا أقل على أقل تقدير العقد جزء سبب على أقل تقدير العقد جزء سبب للنقل والانتقاد فهذا جزء السبب المفروض أن يكون شرط ويا بعض شروط وياه فيعتبر اجتماع الشروط عنده نعم يقول الشيخ في آخر كلامه يقول نعم لو دل دليل على على شرط في ترتب الاثر الشرع على العقد لا في اصل انشاء ان دل دليل على ان الشرط الفلاني ليس شرطا في اصل البيع في اصل الانشاء في اصليات المال العقود وان شرط في ترتب الاثر الشرعي من الملكيه امكن القول ب بكفايه وجود ذاك الشق حين الاجازه راهبار ان الشرط كان شرطا في ترتب الملكيه شرعا اما اصل انشاء البيع صحيح كان هنا لا يستطيع أن يقول أنه حتى لو أن الإجازة ما ك... حتى لو أن الشرط ما كان موجودا حين العقد لكن وجد حين الإجازة كف يستطيع أن يجزي ولا علم هو يذكر قدت أمثلة الشيخ يقول لعل من هذا القبيل القدرة على التسليم، القدرة على التسليم شرط في صحة البناء على الإيمان بعد الشيء. لكن قل ليس شرطا في أصل العقد، لو أنني حين العقد ما عندي قدرة على التسليم، وبعد خمسين يوم سأصبح قادر على التسليم أفضى العبد الأطق أبيع ما ما عندي قدرة على التسليم. بعد خمسين يوم راح أحصله وأسلم. قال هذا ليس شرطا في أصل البيع وإنما شرط مالد. فلو أن فلو أننا فرضنا أن التسليم حين الإجازة ممكن. شكوى. الآن ما عندي قدرة. الفضول يباع وما ما ما كانت هناك قدرة على التسليم. لكن حين الإجازة حصلت القدرة اللي إلى, إلي المالك سيوجيسه. هذا مثال. لا يقول لعل من هذا القبيل القدرة على التسليم. وإسلامه مشتر المصحف لعل من هذا القبيل هو أن الفطول لو باع مصحفي من كافر وقبل الإجازة أسلم هذا الكافر هم نستطيع أن نقول أن الإسلام ليس شرطا في إنشاء البيع باع إنشاءه بيش. و ولكن هذا شرط التسليم ان نسلم الى هذا اللي بعناه هذا المصحف نسلم الى الكافر هذا شرط التسليم وفي وقت الاجازه كان اصبح مسلما فامكن التسليم نستطيع ان نقول انه صح وكذلك العبد المسلم هذا مثال ثالث deze shaykh de Al-Ansari. Al kunt dat de kant Al de kant van de kafir, van de kant van de kant van de لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل سوره النساء الا 141 واحد واربعين والسبيل لعلنا نقول ان هذا ليس شرطا في اصل البيع وانما في التسليم الخارجي انه لا يجوز ان يسلم العبد المسلم بيد الكافر يفعل به ما يشاء فهو بعد ان باع الفضولي عبدي المسلم من كافر بعد ذلك الكافر اسلم لم لا يصح لم لا تصح اجازتي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مثلا اذا قلنا انه اصل تملك الكافر للمسلم ما ما له ما بحرمة وهذا ليس سبيلات إنما السبيل في التسلط الخارجي نقول هكذا كذا خب هذا أول مقطع من مقاطع كلمات الشيخ الانصاري ثم يشرح ويبحث عددا من الفضوع <تصفيق> أنا فقط أشرت إشارة إلى هذا المقطع وأشرت إشارة إلى كان فرع اللي أشار إليه الشيخ الأنصاري أنه نقول أنه كثير من الأمثلة سواء ما ركده الشيخ الأنصاري أو ما لم يذكر الشيخ الأنصاري كثير من الأمثلة أصل مطلب الشيخ الأنصاري صحيح يشترط في العقد المجاز كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدارة الملك هذا صح. لا غبار عليه الاجازه جاءت حتى تملأ فراغ رضا المالك اما با الشروط على هذا هذا كلام صحيح واضح ولكن في كثير من الفروع ومنها هذا الفرعان فرق بين المصحف من كافر وفرق بين على عبد المسلم من كافر كثير من الفرعب بمجال المناقشة مثلا أشير إلى مناقشة هذين الفرعين من دون أن أدخل فيها لأنني باني على أن أشتاز هذا لأجل الاختصار حتى أنتهي إلى الفرع المهم الذي يسمى بفرق ترتب العقود أو يسمى بفرق تتبع العقود ذاك المهم أقول مثلا ضيع المصخف من كافر أولا هل نفتي أصلا هل نفتي بشرط الإسلام نقول هذا فد وفضوء إهانة جسارة على المصخف أن ننصر بالكافر أو لا أصلا نفتي نعطي عليه. نعطي المصحف بيد الكافر لعله يهتدي اصلا لعله يعطى المصحف ألا يؤدي إلى الاهتداء هذا أخذ محل كلام ليس من مسلمات الفقه أو أو نقول أن المحرم تس يعني إما أن قد ننكر أصل المطلب نقول ليس حرام، نعطي المصاحف حتى للكفر لعل بعضهم يهتدون أو احتمال آخر أن نقول أن المحرم التسليط الخارجي للكافر لا بيعه عليه التسليط الخارجي نخشى أنه يأخذ يحرق أو ينجسه او يجعله تحت قدمه او ما شاهده اما اننا نبيع علي ملكه وناخذ فلوسه والمصعفهم من سلمه هل هذا حرام؟ هذا شيء كلام ام بحجر بحثي فلو قلنا لا هذا ما بيشي فبعناه علي ثم هو الاسلام مشكلة التس... التسليم الخارجي انتفت او هذا الفضول يباع عليه نصحفي ثم هو اسلب او احتمال اخر وهو انه ان نقول ان المشكلة لم تكن في انشاء البيع إنما المشكلة كانت في تملك الكافر يعني في ترتب الأثر الشرعي وهو التملك فحينما أذاك الفطولي أنشأ البيع أنشأ, أنشأه كأنشاء الصحيح لكنه الأثر الشرعي لم يترتب لأنه كان كافرا ثم أسلم قبل إجازتي أسلم حينما أسلم لماذا لا أجز ارتفع المعنى هذه كلها الشغول الاحتمالية التي طرحت في الكتب وحساسا سألن أفكت في إحالتكم على مطولات الفرع الآخر موضوع العبد المسلم كان عندي عبد مسلم فباعه الفضولي ايضا هذا هم محل نقاش, نقاش عن اشير الى ان هذا محل نقاش وكلام فانه قد يقال انه احنا عدنا عمدت الدليل الايه الشريفة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلاء فالسبيل المقصود به الخارجي لا تملكه اياه مثلا باعه ثم اسلم هو الكافر اسلم انا أجيء اجيز لا ينغى في أو هم نقول أن الإنشاء ما كان بعين إنما ترتب الملك كان يمنع الكهف فإذا أسلم ثم أنا أجز لم لا يصل لم لا يؤثر ذاك الإنشاء الفرع الوحيد الذي أريد أن أتفدون و... اشرف ان شاء الله بحوله وقوته هذا الذي يسمى بتتبع العقود او يسمى بترتب العقود يعني عده عقود تترتبت على في مورد حق الفضولي على العوض على المعوض على عوض العوض عوض المعوض ترتبت عدة عقود ثم أنا جئت أنا المالك جئت وأجزت أحد هالعقود قد أخذ من الوسط أصلا أخذ من الوسط أجيز أحد العقود الوسطانية فهذه إجازتي إلى أي حد تؤثر وماذا تؤثر هذا البحث المهم الذي نقف دونه إن شاء الله طالعوها مثل مكاسب في الكتب الأخرى Abtana na bakhala